الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 وَإِذْ يَعِذُكُمُ اللَّهُ إِعْدَةَ الطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَارَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ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 إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوعي ربكم ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاناق واضربوا منهم كل بنات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 يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متعرفا لقتال او متحيزا الى فئه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 ذلكم وَأَنَّ الله موهن كيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مسلم تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 من عندك فأمطذ علينا حِجَارَةً مِنَ السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 إذ أنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعد لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ليهلك من هلك عن بينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة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 وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يعملون مُحِيطًا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 إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكم غير نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم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 ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونه الله يعلمهم وما تفقوا من شيء في سبيل الله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 إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال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 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إِنَّ الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا ياتكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا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 إن الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا بأموالهم وأفوسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين بعضهم أولياء وبعض وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى انصروكم في الدين فعليكم نصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض